فَشَغَلَ رَأْيُ كُلِّ شَيْءٍ قِبَلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ما كانوا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 قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ قَالُوا لَوْ شَاءَ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليكترفوا ما هم مكترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا الله أبتغي حكما وهو الذي الكتاب مفصلا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 للمنكرين وتمت, وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته يا منغتد لكلماته وهو السميع العليم وهو السميع العليم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 وإن هم إلا يخوفون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم من يضل فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۚ أَقُولُ مِمَّا ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إن